الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي الامين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين راس الدرسنا ايها الاخوه الفضلاء في شرح وصول ثلاثه للإمام المجدد محمد بن عبد الله نادر الرحمن الصقاف اكون قد تحدثنا على قوله الدليل على موته صلى الله عليه وسلم والسلطة. قوله تعالى انكم ميتون وان اميتم ثم انكم يوم القيامه طابتك دو سيمون انوري صلى الله عليه وسلم لما اسما الله به الدير واتم به النعمه او سعوني فله سنه الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى كل من صدقه الله والانبياء او الرسل تاخذنا في هذا العمود النبي صلى الله عليه وسلم كتشيع ان ترى من هذه جميع الى ربه عز وجل طبعا ثابت من النص من الاجماع والقياس ان النص هو قوله تعالى إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وهو بإصبار من الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم صوته يموت أي إنك ميت ولهذا يطلع منه ليموت آه حاضرين وطوله تعالى وما محمد إلا رسول الله خلق من فقه القصل فاما تاو القوتب انقلب حرار عليهم سميع طيب على عقيبائك فليهر الله شيئا ويسكن الشاكرين وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الذين يموتون والانبياء والرسل منالهم ولهذا ينمو الايمان في دار ولما توفي صلى الله عليه وسلم تابع الصحابه حصل عنده شيء من الاستغراب في هذا ومنهم عمر رضي الله عنه اظهر صحيحا جاء عم أبو بقى قد اطلق أبو للشخي فدخل المسجد وقال من كان يأبد محمد فإن محمد كان يأبد الله ومن كان يأبد الله إذن الله حي لا يموت لن قتل الآية فلا محمد إلا رسول قد حدث قال عمر رضي الله عنه شكى ان ما سمعت الآه فإثائق الثوري يعشني الان فعنه قد سمعها من قبل كان لهون المصيبه مصيبه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه على كانت مشكله عويضه في اعظم المسائل قال صلى الله عليه وسلم اذا الرسول اجتهد في الموسيقى تغيرت مصيبته شيء علمها اعوان المصائب لا امها عدم المصائب قال النبي صلى الله عليه وسلم ان انت انكم هنا الله تعالى به ان الشرك يثري ومن الجهنين من العلم ومن الظلامة من الهدى والجور صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ومع ذائقات عليه, عليه الصلاة والسلام فإذا كان المرس قد أترسل الله صلى الله عليه وسلم فغيره من ذات ده أرمى من الناس ويجب علينا أن نستعد لهم ان نؤمن على اهبته في كل وقت وفي كل حين يشتد دار للموت كلما الموت المريض يقول بيننا ان وقتكم اي لم تدرنوا بكم الروع الا انتم شيء او وجه المحيه فلنستعد ولنفاجئكم وكما قال الشاعب الموت في كل يوم حسن كذلك ونحن في غفلة عما يراكلينا شاء الله تغررنك الدنيا وزيلا كذلك وان توشحت من ادراكها الحسنة فلنستعد وان نتأهد من خواه بالتوحيد الخالص بالله عن سؤالك على المتابعه الصادقه قد كتب الله عليه وسلم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وليستمدوا من الله التوفيق منقادين له بالطاعه متجردين من الشك وواهيه نسال الله تعالى الجليل التوفيق والتسجيد صلى الله عليه وسلم وضعك على نبينا محمد على آله وصحيح المعليم